حصن جر جمع المذكر السالم يجر جمع المذكر السالم وعلامة جره الياء مثال كان الهدهد من الغائبين كلمة الغائبين هنا تعرب اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم